بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأمدياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في هذه المحاضرة سنتكلم عن الأخلاق في الإسلام وعن أهمية الأخلاق في الإسلام فإن شأن الأخلاق عظيم فالخلق الحسن من الدين وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وأقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا ولقد جاءت نصوص الكتاب والسنة في الحث على الأخلاق الفاضلة وحذرت ورهبت من سيئها بل إلنا الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الغاية من بعثته هي اتمام صالح الأخلاق. كما قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أخرجه الإمام أحمد وغيره والناس أيها الإخوة على اختلاف مشاربهم يحبون محاسن الأخلاق ويألفون أهلها ويبغضون مساوئ الأخلاق وينفرون من أهلها وحسن الخلق له فضاء العظيمة في الدنيا وفي الآخرة ولقد امتنا الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بأن حسنا خلقه فجعله لينا للمؤمنين فقال سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضًا غليظ القلب لانفضوا من حولك ووصفه أيضا سبحانه وتعالى وصف رسول وصف الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرأفة والرحمة على المؤمنين وهذا من حسن الخلق فقال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعندما سئلت من عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن. وسئلت أيضا. رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح رواه الترمذي وتقول رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضربا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا, ك... ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل رواه مسلم وهذا أنس رضي الله عنه يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين ثم يصف أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أفن قط وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث أيها الإخوة من أنس الغلام الصغير يصف خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال لي أو ما قال لي شيء صنعته لما صنعته يعني أنا أخطأت فيه عملته وأخطأت فيه فلم يعاتبني صلى الله عليه وسلم ثم يصف بعد ذلك وكان رسول الله من أحسن الناس خلقا رواه الترمذي وغيره ويقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب بحدث في نفسه يعني اليوم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر في نفسي يقول لن أذهب ولكن هو عازم إلى الذهاب فذهب للحاجة التي أرسلها, له أرسلها به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد صبيانا يلعبون فلعله نسي فانشغل معهم في اللعب معهم فجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإذا رسول الله قد قبض بقفاي من ورائي قال فنظرت إليه وهو يضحك صلى الله عليه وسلم فقال يا أونيس أذهبت حيث أمرتك قلت نعم أنا ذاهب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر الخلق الحسن لرسول الله لو أنه أبا أرسل ابنه في حاجة وما رجع وترك وهو يلعب مع الأولاد ماذا سنفعل معه ربما نضربه ربما نعنفه ربما الرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى فقط أن يأخذ من قفاء يمسك من قفاء ويقول له أذهبت فيقول أنا ذاهب يا رسول الله وهذه خديجة رضي الله عنها تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لها لقد خشيت على نفسي عند نزول الوحي بداية نزول الوحي فماذا قالت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لا تعرف أنه الوحي ولا تعرف أنه الدين ولا تعرف أنه الإسلام ولكن بخلقه عرفت أن الله لن يخذله فقالت عائشة كلا والله لا يخزيك الله أبدا لماذا إنك لا تصل الرحم حسن خلق وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرض الضيف وتعين على نوائب الحق رواه البخاري ومسلم كلها أخلاق فاضلة وحسنة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 يعفو ويغفر ولقد أثنى الله عز وجل على الصحابة رضوان الله عليهم بأخلاقهم الحسنة عندما قال محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الرحمة بين بعضهم البعض رضوان الله عليهم أما الأحاديث الكثيرة في فضل حسن الخلق أيها الإخوة فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق حديث عجيب أكثر شيء يوضع في الميزان أيها الإخوة هو حسن الخلق وإن صاحب حسن الخلق يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة وفي رواي كما سياتي القائم الصائم رواه الترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة أكثر ما يدخل الناس الجنة ما هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق وسؤال عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال الفم والفرج الفم أيضا سوء خلق. إذا أساء خلقه فسيدخل النار وعن أبي ذر رضي الله عنه قال, قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق بوجه طلق أن نلتقي مع بعضنا البعض ونحن نبتسم أيها الإخوة ما نكون يعني مكشرين كل واحد وجه مكفهر عندما يلقى أخاه وهذا أيضا من الصدقة تبسمك في وجه أخيك صدقة ومعنى طلق سهل منبسط الوجه متهلل وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم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 أحاسنكم أخلاقا أحب الناس إلى رسول الله أقرب الناس إلى رسول الله منزلة هم أحسن الناس أخلاقا ثم يقول صلى الله عليه وسلم تكمنة الحديث وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون أيضا حسن خلق أيضا حسن خلق أيها الإخوة وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال كنت جالسا في مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي سمرة جالس أمامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء وإن خير الناس إسلاما أحسنهم أخلاقا رواه الإمام أحمد وعن أبي ريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا انظر أيها الإخوة كلها يعني تفضيل أفعال تفضيل إن وإن خير الناس إسلاما أكمل المؤمنين إيمانا إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا وهكذا كلها أفعال تفضيل يعني أفضل الناس أحسن الناس أكمل المؤمنين كلها جاءت في حسن الخلق. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه. فذكر الدين وذكر الخلق فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض فذكر الدين وذكر الخلق فلعل الإنسان يكون عنده دين ولا خلق عنده ولعله أيضا يكون عنده خلق ولا دين عنده وهذا دليل على أهمية الأخلاق وتقول أمنا عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل وصائم النهار يدرك بحسن خلقه قائم الليل وصائم النهار رواه الإمام أحمد وعن أبي أمامة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 رواه أبو داود والترمذي زعيم في بيت في ربض الجنة أي في أدنى الجنة الربض يعني ليس شرطا لأنه بعد وسط الجنة بعدين أعلى الجنة أعلى الجنة من الذي حسن خلقه وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه خلقه أيضاً أيها الإخوة إن الناس لم يعطوا شيئاً خير أو خيراً من حسن الخلق ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أسامة إبي شريك قالوا يا رسول الله ما خير ما يعطى العبد قال خلق حسن خير ما يعطى العبد خلق حسن وعن النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق البر حسن الخلق البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم بل إن حسن الخلق أيها الإخوة يعمر الديار ويزيد في الأعمار فقد جاء في مسند الإمام أحمد عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه, الله عليه وسلم قال لها إنه من أعطي حظه من الرف. فقد أعطى حظه من خير الدنيا والآخرة وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرنا الديار ويزيداني في الأعمار وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة يكبر ثم يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إلى آخر الحديث وفي الحديث اللهم اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت هذا أيها الإخوة في بداية الصلاة يدعو الله عز وجل في بحسن الخلق يدعو الله عز وجل أن يهديه لأحسن الأخلاق وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله عز وجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله صرور أو صرور تدخره على مسلم أو تكشف عنه قربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا كلها حسن أخلاق كلها في الأخلاق الحسنة ولئن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني المسجد النبوي شهرا إلى آخر الحديث رواه الطبراني وغيره بإسناد حسن وكان صلى الله عليه وسلم إذا نظر إلى المرآة يدعو بهذا الدعاء كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي رواه الإمام أحمد وغيره وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها. إذن كثيرة الصيام، كثيرة الصلاة، كثيرة الصدقة، ولكن خلقها سيء. غير غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. تستغيب وتتكلم على جيرانها. ما تؤذيهم بيدها؟ لا بلسانها. قال صلى الله عليه وسلم هي في النار هي في النار قال يا رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها وإنها تصدق بالأنوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في الجنة الأثوار من يعني المقصود بلا القطع من الأقط اللبن المجفف انظر إلى هذا الحديث هذه الصحابية كثيرة الصلاة كثيرة الصيام كثيرة الصدقة ولكن تؤذي الجيران بلسانها والأخرى قليلة الصلاة طبعا التطوع النافلة المقصود بها وقليلة الصدقة ولكن لا تؤذي جيرانها فهي في الجنة حسن الخلق, حسن الخلق أيها الإخوة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا لم يعمل خيرا قط لم يعمل خيرا قط فكان يداين الناس فيقول لرسوله خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا فلما هلك قال الله عز وجل له هل عملت خيرا قب قال لا إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس فإذا بعثته يتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله عز وجل يتجاوز عنا فقال الله سبحانه وتعالى قد تجاوزت عنك رواه النسائي وغيره بحسن خلقه أيها الإخوة قد تجاوز الله عنه وإن لم يفعل خيرا قط ولكنه كان موحدا لله عز وجل وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة صلى الله عليه وسلم فسمعت فيها قراءة قلت من هذا قالوا حارثة ابن النعمان كذلكم البر كذلكم البر أي وكان حارثة ابن النعمان وهو من من شهد غزوة بدر وكان أبر الناس بأمه، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم نبه أصحابه إلى سبب نيل تلك الدرجة بقوله كذالكم البر كذالكم البر أي أن حال ثنا لهذه الدرجة العظيمة في الجنة لأنه كان بارا بأمه، وهذا أيضا من حسن من حسن الخلق. صور كثيرة أيها الإخوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن خلقه حتى مع الأعداء الصورة الأولى أيها الإخوة عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض هذا الغلام فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وقعد عند رأسه فقال له أي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للغلام أسلم قل لا إله إلا الله فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده أبو عنده فقال له أبوه نظر إلى أبيه كان يشاوره يقول له يعني أقول لا إله إلا الله أسلم أم لا فيقول اليهود لابنه أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم الغلام خلق الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا كل موجود ولكن انظر هنا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار فرح جدا صلى الله عليه وسلم لأن الله أنقذ هذا الغلام من النار لو كان عندي أو عندك يعني أقول هذا غلام شو بدي فيدي الإسلام والمسلمين أقول الآن هو على حفة الموت يعني إيش بدنا نستفيد منه إحنا نريد واحد يسلمي نستفيد منه في الدنيا انظر هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يفرح فرح شديد لأن هذا الغلام أنقذه الله من وين من النار صلى الله عليه وسلم أيضا من صوره صلى الله عليه وسلم رأفته بأعدائه ب... فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد فيه من أحد؟ معركة أحد للجرع فيها صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته واستشهد سبعين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأل هل أتى عليك يوم كان أشد فيه أشد من يوم أحد قال صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن التعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فيها فنظرت فإذا فيها جبريل فنادى فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره, لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم عليه ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم فقال ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الرسول رأفة الرسول خلق الرسول صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج, أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له وقد كان ذلك ينزل الملك لي يخسف بقريش الأرض أيها الأخوة ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر بذلك ويرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله سبحانه وتعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أدروا على المشركين قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مسلم على المشركين الدعوة على المشركين حتى الدعوة على المشركين لم يدعو صلى الله عليه وسلم على المشركين فما بالنا أيها الأخوة ندعو على بعضنا البعض ويطعن بعضنا في ويطعن بعضنا في بعض وهكذا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قدم الطفيل وأصحابه فقالوا يا رسول الله إن دوسا قد كفرت وأبت فادعوا الله عليها فقيل هلكت دوس أي طلبوا من رسول الله أن يدعو على دوس فكانوا يظنوا أن الرسول سيستجيب للطفيل ولأصحابه ولهذا قال إيش؟ هلكت دوس إذا دعا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم اللهم هد دوسا واتي بهم اللهم هد دوسا واتي بهم رواه البخاري ومسلم وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر لا أعطينا الرأي رجلا يفتح الله على يديه فقام الصحابة رضوان الله عليهم يرجون لذلك أن يرجون أن يعطوا هذه الرأي فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى فغدوا وكلهم يرجون وكلهم يرجو أن يعطى فقال صلى الله عليه وسلم أين علي رضي الله عنه فقيل يشتكي عينه أو عينيه فأمر فدعي له فبصق في عينيه صلى الله عليه وسلم فبرئ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء فقال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال صلى الله عليه وسلم على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله لئن يهدي بك رجل واحد خير لك من حمر النعم رواه البخاري ومسلم إذا الهدف هو الهداية الهدف هو دخول الجنة الهدف هو أن يدخل الإسلام وليس الهدف الانتقام من المشركين أيها الإخوة الصورة الأخيرة قصة, قصة أبي هريرا رضي الله عنه مع أمه يقول أبو هريرة رضي الله عنه كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره فلعلها سبت الرسول صلى الله عليه وسلم فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي شفقة على أمه من أن تدخل النار أيها الإخوة وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنها نالت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي فدعوتها اليوم فأسمعتني في كما أكره فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة انظر ماذا يسمع الرسول كأنه يقول سبتك وشتمتك لو أنا ولا أنت ولا كان سبناها وشتمناها لا فانظر الرسول صلى الله عليه وسلم فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة فخرجت مستبشرا فرحان دخل على رسول الله وهو يبكي خرج فرح مسرور رضي لماذا؟ لأنه عرف أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مستجابة فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف أي مغلق فسمعت, فسمعت أمي خشف قدمي فقالت مكانك يا أبا هريرة وسمعت خضخضت الماء قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح كان يبكي حزنا والآن رجع يبكي من الفرح قال قلت يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة فحمد الله وأثنى عليه خيرا صلى الله عليه وسلم وقال قلت يا رسول الله أدعو الله أن يحببني أنا وأمني إلى العبادة أو إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأم إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين فما خلق, فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني رواه مسلم باقي خمس دقائق نكمل قليلا وعن أبي هريرة رضي الله عنها رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له فنزعت له مو بموقها فغفر لها موق خفها لحسن خلقها مع هذا أو برحمتها لهذا الكلب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك الله.